قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ إلى ربكم وَأَسْلِمُ له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن سنماء انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن تقول لغ ان الله هداني لكنت من المتقين أول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 مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات جاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركوا لا يبق من عملك ولن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Well man. فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأنب a o جينا وشهدنا يقف ببالنا بالحق وهو الذين كفروا الى جهنم زمرا. حتى ألم يأتيكم رسل منكم يكلون عليكم آية؟ قم رب الى الجنه زمرا. <تصفيق> <تصفيق> حتى إذا جاء بوابها حتى What الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت فقالوا الحمد لله الذي صدقنا قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين باسم الله الرحمن الرحيم ترى الملائكة تحاب من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حام تنزيل الكتاب Az-Zilalim, Allah, Waafir al-Zab, Waafir al شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله شيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ان الله خبير بما تحمل لا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله <تصفيق> والله <تصفيق> الذي <والله تصفيق> <والله تصفيق> اسماء الخسنا يسبح له ما في السماوات Well, uh Allah 119. قملت الأرض والجبال فده كسادة كتواحد 110. فيومئذ وقعت قانتس لما فهي يومئذ وهي والملك Hold on. فأما من أُوتِيَ كتاب اي شانتي في دنت نعا فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم ولا طعم No! Um. ولا بقول كاهد قليلا ما تذكرون